إذ كان المؤلف يتحدث عن الرزق وتسمية المطر به قال المؤلف تداركه الله برحمته وجمعنا به ووالدينا في دار كرامته وبين تعالى في آيات أخرى أن الرزق المذكور شامل لما يأكله الناس وما تأكله الأنعام لأن ما تأكله الأنعام يحصل بسببه للناس الانتفاع بلحومها وجلودها وألبانها وأصوافها وأوبارها وأشعارها كما تقدم كقوله تعالى اولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم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 أي تتركون أنعامكم سائمة فيه تأكل منه من غير أن تتكلفوا لها ماونه العلف كما تقدم إيضاحه بشواهده العربية في سورة النحل وكقوله تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم الآية. وقوله تعالى أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى وما يتذكر إلا من ينيب ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة. أن الناس ما يتذكر منهم أي ما يتعظ بهذه الآيات المشار إليها في قوله هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا إلا من ينيب أي من رزقه الله الإنابة إليه والإنابة الرجوع عن الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة وهؤلاء المنيبون المتذكرون المتعظون هم أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال المذكرون في قوله تعالى في أول سورة آل عمران وما يذكر إلا أولو الألباب وفي قوله تعالى في سورة إبراهيم وليعلموا أن ما هو اله واحد وليذكر أولو الالباب إلى غير ذلك من الآيات وقد دلت آية المؤمن هذه وما في معناها من الآيات على أن غير أولي الالباب المتذكرين المذكورين انفا لا يتذكر ولا يتعظ بالآيات بل يعرض عنها أشد الإعراب وقد جاء هذا المعنى موضحا في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وقوله تعالى وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وقوله واذا راوا ايه يستسخرون وقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين في الأنعام وياسين إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين قد قدمنا الكلام على نحوه من الآيات في أول سورة الزمر الكلام على قوله فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقوله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون قد قدمنا ايضاحه بالآيات القرآنية في أول سورة النحل في الكلام على قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن انذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وقوله تعالى في آية المؤمن هذه يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء جاء مثله في آيات كثيرة كقوله في بروزهم ذلك اليوم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وقوله تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا الآية وكقوله في كونهم لا يخفى على الله منهم شيء ذلك اليوم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير وقوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والايات بمثل ذلك كثيرة وقد بيناها في أول سورة هود في الكلام على قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الآية وذكرنا طرفا من ذلك في أول سورة سبا في الكلام على قوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض الآية أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى آملا أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب بإذن الله وأنتم بخير حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته